انا بروحي باليمان امر بصدى بالقران مضيت را في عنه لترقى روحي للاحسن اذا قام الله كم اشتاق ل سبح الصلاه لحدا لعفو الله كم اشتاق يوم تشخص لحدا وكل الناس في املا ويخشوا وقعت الخسره ننطق الروح باليمان امرت صدر بالقران رفعت رافعا عن عنون وان لترقى روحي الى احسان روحي الى احسان الله في سري ولم انساهُ في العلن اناجي الله في سري ولم انساهم في العلى الهي عبدك اغفر لي ويعفو عن منك يا منن الهي عبدك يا منن صدر من القران مضيت رافعا النون وان لترقى روحي للاحسان وعقلي بالمد قد سان هواه جنة الرحمن وعقلي بال قد سان هواه جنة الرحمن وقلبي ساده التقوى ليلحق رفقة العتنان أنت روح بالإيمان عملت الصدر بالقرآن مضيت رافع عن عنوان لتلقى روحي san bitakarru